نَهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَ نَّا إِذْ تَأْمُرُونَ نَّا أَنَّكُ فُرَّ بِاللَّهِ وَلَجَعَلَ لَهُ أَنْدَاداً وَأَسَرُونَ دَامَتَ لَمْ مَرَأُ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ابسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها ان بما ابتلتم به كافرون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 وَمَا امْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِلِ الْفَأِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ عفى بما عملوا وهم في الغرف آمنون، والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون.